صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل اذا سجى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 Surat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب